اُلْسِرْ فِي الْأَرْضِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ 117. وقد له من الله يومئذ يصدعون 118. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون 117. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين 118. ومن آياته مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره وليسير الفلك بأمره وليتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحباً فيبتقه في السماء كيف يشاء فيبتقه في السماء كيف يشاء ويجعله كتفاً فترد ودقاً يخرج من خلاله فإذا 119. وعصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون 110. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبرسين 111. فانظر إلى بِسِرِّ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفُ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير